بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا من جملة الروايات التي يمكن الاستدلال بها على المقصود روايات جواز أكل أب من مال ابنه لدى الحاج وهذه الروايات على ما يبدو باستثناء رواية واحدة منها خارج عما نحن فيه فإننا نتكلم عن مسألة ولاية الأب فستقول الأب بعد نشوف الجد كيف نلحق بالأب مسألة ولاية الأب على مال الصغير ولايته بمعنى أنه يبيع ويشتري للصغير بهذا المعنى هذا مورد كلامنا والروايات كلها جميعا باستثناء ذي روايه واحدة ليست بهذا الصدد انما هي بصدد ان الاب من حقه ان يأكل من مال الابن حينما يحتاج بهالصدد بخلاف الابن مثلا الابن ما له حق ان يأكل من مال الاب يعني المساله مو مساله وجوب النفقه وجوب النفقه طرفينيه كما ان الاب واجب النفقه على الابن الابن واجب نفقه على الاب فالكلام ليس في موضوع الحاجه التي يتدخل في وجوب النفقة لا الحاجات الأخرى التي لا تدخل في موضوع وجوب النفقه هذه الاب يستطيع ان ياكل من مال الابن لكن ليس الابن يستطيع ان ياكل من مال الاب هذا هذ هذ مفاد الروايات وهذا كما ترون اجنبي عما نحن فيه اقرا كنموذج روايه واحد لعله وانتم كنت موسي ان تطالعوا روايات الباب يجوز لابد مطالعين المخترع الحملة على الصحة انه لابد مطالعين ان شاء الله انا اقرا رواية واحدة واذا ما مطالعين اخو طالعوا بعدين ام اكو وقت طالعوا الرواية اللي اقراها هذي محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم السنر صحيح لا غبار عليه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال يأكل منه ما شاء من غير يوسف وقال عليه السلام في كتاب علي عليه السلام إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الأب وقع عليها وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أنت بمالك لأبك وروايات أخرى مثلها لا داعي لأبك أقرأها استفني رواية واحدة هذه الرواية الواحدة ذيل الرواية لا اصل الرواية ذيل الرواية يمكن أن تجعل دليلا على المدعى وهو مسألة ولايه الأب على الأطفال الصغار هذه الرواية أصلا ما به موضوع الصغر. الرواية لأ لم قرأتها ما به موضوع الصغر ما به إنما الولد وكذلك بغي روايات الباب يعني هذا مشاهد على أن المسألة ليست مسألة في الولاية إنما المسألة أن الأب له حق أن يستفيد منه أموال ابن لدى الحاجة ولا العكس هاد. هذا بحث ما لأعلاقة ببحثنا أما هذه الرواية اللي استثنيتها فهي هذه بإسناده عن الحسين بن السعيد الشيخ يعني بأسناده عن الحسين بن السعيد عن حماد عن عبد الله ابن المغيرة عن ابن السنان هذا ابن سنان ضرب عن على عبد بالي قال سألته سألته يعني أبا عبد الله هذا محمود ابن السنان محمول على عبد الله ابن السنان ما يحمل على محمد بن سنان اللي بكلامه كثير منهم ضعفه ما يحمل على ذلك لأن محمد بن سنان من أصحاب الكاظم والرضا والجواد فمقتطف الطبقة هذه أن هنا أنا ابن سنان عبد الله بن مغيره هو الراوي والمروي عن الإمام الصادق صلى الله عليه فهذا المقصود بي عبد الله حتى لو فرضنا سأنا ما أعدي هناك ما في بيدي هل هناك نوع اشتراك في الزمن وفي آخر عمر عبد الله بن سنان مع أول عمر محمد بن سنان هذي اشتركان أولا حتى لو فرضنا هكذا لا شك أنه في هالطبقه بن سنان منصرف إلى عبد الله ابن سنان إن قلنا أن محمد ابن سنان ما ممكن أن ينقل عن الصادق كما ليس ببعيد خو هذا مئة بالمئة هذا ابن سنان عبد الله وإن قلنا أنه يمكن أن يروي وأستبعد هذا إن قلنا أنه يمكن أن يروي لا شك أن ابن سنان هنا, هنا محصرف إلى عبد الله السلام فالسند صحيف سألته يعني ابو عبد الله عليه السلام ماذا يحل للوالد من مال ولده قال اما اذا انفق عليه ولده باحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا ان كان ولده هو ينفق يعطيه بأحسن نفقة يعني كل مشكلة ما يثلي له إذن أصلا ما ألحق أن يأخذ من مال ولدي وهو ولدي يعطي بعض يأكل من مال ولدي على ياسس وإن كان لوالده جار وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب العبارة مترهم أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفق فليس له أن يأخذ من ماله شيئا وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب يعني هناك جارية كأنما مشتركة بين الوالد والولد يعني لهذا الوالد يوجد جارية وللولد فيها نصيب يعني مشترك بين الوالد والولد فليس له أن يطعها لأن ابنه عنده نصيب مشترك فليس له أن يطعها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها أو تصير لولده قيمتها إذا يريد أن يطأها فليعطي القيمة للولد يعني هذا باعتبار ما محتاج ذاك محصن إلى تمام الإحصان ما لحق أن يأخذ من, من, من, من مال الولد هذه خراسة المعنى. إلا أن يخبرها قيمة تصير لوالده قيمتها عليه. قال ويعلن ذلك، فليعلن يعلن أن هذه أنا أنا وضعتها بعد حتى الابن بعد لا يقع عليها ويخبرها قيمة. إلى هنا الرواية كباقي الروايات أجنبية عما نحن فيه. ثم يقول الشاهد هنا الذيل الذي قلنا أنه يمكن أن يستفاد فيما نحن فيه هذا قال وسألته عن الوالد أيرزأ من مال لولده شيء؟ يعني يأكل من ما شيء؟ قال نعم هذا طبعا خارج عن بحثنا ولا يرزأ الولد من مال والدي شيء إلا بإذنه إلى هنا خارج عن بحثنا ثم يقول فإن كان للرجل ولد صغار هذا محل الشاهد هذا رجع إلى الصغار فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يفتضها مكتوب هنا يقتضيها غلط هذا يقتضي ما المعنى يفتضها أحب أن يفتضها هنا يقول فليقومها على نفسه قيمة يعني خل يشتريها من بلده الصغير يقومها على نفسه قيمة معنى خل يشتريها مو الميقول خوف خل يفتضها لا فاحب ان يفرضها فليقدمها على نفسي قيمه ثم ليصنع بها ما شاء ان شاء وطا وان شاء باعه يعني خل اشتري من من من اولاد الصغار يشتريها ولدي حينما اشتراها ملكه إنشاء وطأة وإنشاء طأة، فهذا الذين يمكن أن يكون شاهدا لما نفسيه يثبت ولاية البيع ولا يثبّع الأولاد صائلاه الأولاد يعني ولا بيعه للأولاد مو أنه هو يأكل حتى يصير. حتى حتى يصبح خالح الباقي الروايات ولا يلي الأولى هاي الرواية الوحيدة لي يمكن أن نستفيد منه أما باقي الروايات مثلا أفرضوا الرواية الرابعة عن سعيد بن يسار قلت لأبي عبد الله أي حرج الرجل من مال ابنه وهو صغير قال نعم هذا خارج عن بحثنا أن يحج الرجل ما يقول أنه يبدل يبيع مال ابنه بشيء. لما يقول هو يحج من مال ابنه قال نعم. قلت يحج حجة الإسلام وينفق ينفق من قال نعم بالمعروف. ثم قال نعم يحج منه وينفق منه إن مال البلد للوالد وليس للوالد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه. ها ها الرواية كباقي روايات الباب يرجع. ترد عليه الإشكال الذي ذكرناه، وهو أن هذه الروايات تنظر إلى فرض أن أن الأب يحق له أن يأكل من مال أولاده، هذا غير ذي كلمة اللي يبيعه لأولاده نودي، فقبل هذا الذيل اللي قرأناه من الرواية الرابعة، فقط وفقب هذا، خب. الزيل اللي قرأناه من الرواية الثالثة ليس من الرواية الرابعة فقط بهالمرض وعندئذين بالنسبة لهالرواية الثالثة ثارتا نتكلم من ناحية السند واخرى نتكلم من ناحية الدلالة اما من ناحية السند العبارة اللي قرأناها تقضينا خش يقول بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله من غيره عن ابن سنة هذا خش سنة عن الصادق ولكن المشكلة في السند تقق من ناحية أن الشيخ أن الشيخ بوسي في التهذيب يسعى للأغل في التهذيب هالنسخة اللي بيدي هالنسخة اللي بيدي وأنا راجعتها وهي نسخة طبعة آخندي أنا بيدي فيها هالنسخة كاتب عن الحسين بن حمات ما كتب ما كتب حسين بن سعيد عن حمال كاتب عن حسين بن حمال انا حدثت ان هذا خطأ يعني حسين بن سعيد عن حمال كلمة سعيد وكلمة عن مشهول من البساء صحيح حسين بن حمال عن حسين بن حمال فراجعت كتب الرجاء أشوف أصلاً عدني حسين بن حماد لو ما عدني فهد حسين بن حماد اللي يكون للشيخ الطوسي سند له عدني لو ما عدني شفت فهد سوق حسين بن حماد عدني علي حسين بن حماد ابن ميمون موجود وجدتني والشيخ ام الحسن قلت انا قد يكون هذا الصحراء ليس صحرا ليس قسم المساقي تمام فراجعت كتاب السيد الخوي رحمه الله هذا معجم الرجال كتابة فجال مالي رأيت أنه هو يؤكد السير الخوية رحمه الله يؤكد أن الصحيح هو هذا الحسين بن سعيد عن حماد ليس حسين بن النخم إذا بقينا على حسين بن حماد تقع مشكل من ناحية السنة <تصفيق> إما من باب أنه أظنه لا على وثاقة حسين بن حماد وإما من باب أن سند الشيخ إلى حسين بن حماد ضعيف بضعف فسند الرواية تثمج ولكن السيم الخوئي يقول لا الصحيح حسين بن السعيد عن حماد ويجمع شوائق قرائق أسلوه الذي يفعله أستاذنا الشيطان الصغير أنه تجميع القرائن تؤدي أحيانا إلى قطع بشيء السيد الخوي هكذا يفعل يقول أولا نسخ التهذيب مختلفة سأل أن ما قلت أولا أنه في اللي عندي مكتوب فصير محمد كان مقصودي هذا انه السيد من من كله. الشيخ يقول أن شيخ انا استعديد مختلفه لكم الشيء الشيء المخالف اكوبيه ابو ما تقول الشيخ ابن سعيد عف هذا من ناحية من ناحيه اخرى الاستبصار الذي هو اهم للشيخ الطنسي صريحا كاتب الشيخ ابن سعيد عف ما كتب سلمان خمر هذا إثنين ثلاثة الشيخ صاحب الوسائل في الوسائل كاتب الذي هو دينغول عن الشيخ الدوسي كاتب ألف سبعين من سعيد اتحمر من خصم خمر معناه أنه إذا النسخة التي كانت لدى الشيخ ال... لدى الشيخ الفرهم هالنسخة فصيل بن سعيد عن حمار. بعد الوافي امس الخويان والعن كتاب الوافي يقول الوافي ناقل الحصين رحمه الله في الوافي ناقل الحصين بن سعيد عن حمار. هذا معناها اذا النسخه اللي كانت قد صاحب الوافي هالشيء اللي كان مكتوب حصين بن سعيد عن حمار. هذه القرائن اللي مجمعها السيد الخوي ونعمة القفار انا اضيف الي أضيف له موضوع الطبقه فان حسين بن حماد بن ميمون من ناحية الطبقة حسين بن حماد بن ميمون من أصحاب الباقر والصادق نعم وجدنا رواية عنه هو من أصحاب الباقر والصادق عند عند رواية من الصادق بواس... بواسطه بواسطة واحد واسحق بن عمار أدنى من كريوي عندي كريوي يروي عن الإمام الصادق بواسطة اسحاق بن عمار أما أنه إهانة إذا قلنا عن حسين بن حماد عن عبد الله من المغيره عن ابن سنان عن الإمام الصادق معناه هو بواسطتين نقل عن الإمام الصادق هذا بحد أنه قرينة قرينة نفسه افرغ قرينة ناقصة هم هذه قرينة تضاف إلى القراءة التي ذكرها السيد الخوي رحمه الله فعليه نكاد نطمئن أن الصحيح هي هذه النساء الحسين بن السعيد عبد الله فتنتمي مشكلة السنة وأما الدلالة مشكلة الدلالة هي هذه اللي قلناه أيضا في روايات سابقة أن المسألة مسألة أب وليست مسألة جد فماذا نصنع بموضوع الجد هذا وهذا هم يمكن حله بالتمسك بذيل صحة علي بن جعفر الله يرحم علي بن جعفر هذا جاب لنا الصحة خلينا المشكلة دليل صحة علي بن جعفر اللي كان يقول الجد أولى هذاك مهم إذا جبنا خلينا وياك هالرواية هم تتم الدلالة. هذه خلاصة الكلام في هذا بعد ما أتي روايه رواية أخرى نقدر نستفيد منها نستدل بيل ولا هذا إن شاء الله نراجع إلى غد لكي نرى ماذا نوصله من نتائج.